الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأحييكم أيها الكرام الأفاضل في المجلس الثالث عشر من مجالس مدرسة شذ العرف في فن الصرف للشيف الخملوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا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 أحدها الطلب حقيقة كاستغفرت الله أي طلبت مغفرته أو مجازا كاستخرجت كستخرج الذهب من المعدن سميت الممارسة في إخراجه والاجتهاد في الحصول عليه طلبا حيث لا يمكن لا يمكن الطلب الحقيقي نعم إذا نقف عند المعنى الأول استفعل يعني زيادة الألف والسين والتاء قبل فاء الكلمة قبل فاء الفعل كثرة استعمالها في ستة معاني نفهم من كثرة استعمالها أن هناك استعمالات أخرى لم يتعرض إليها الشيخ إنما ذكر الاستعمالات الأشهر لذلك قال كثرة استعمالها في ستة معاني نعم احد هذه المعاني الستة يقول الطلب يسميه, يسميه البعض الاستدعاء ويسميه بعض الطلب والحقيقة أن الطلب أو الاستدعاء هو الباب الواسع الذي تزاد فيه الألف والسين أو تزاد من أجل الألف والسين والتالي الوزن استفغلا يقول الطلب ثم يميز بين الطلب حقيقة والطلب مجازا فأقول مثلا استغفرت الله أي طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي طلبت المغفرة طلبت المغفرة طلبت مغفرته إذا قلت مثلا استعنت بالله طلبت العون من الله سبحانه وتعالى استطعمت فلانا استطعم طلب الطعام مثلا استعطى طلب العطية قلت مثلا استفهم طلب فهم استكتب طلب الكتابة استنبط استقرأ وهكذا فيها معنى الطلب وهذا طلب طيب حقيقي يقول قد يكون الطلب مجازيا كيف يقول استخرجت الذهب من المعدن يعني بذلت جهدا للوصول إلى هذا الذهب. بذلت جهدا للوصول إلى هذا المعدن هذا الذات لذلك يقول سميت الممارسة في إخراجه والاجتهاد في الحصول عليه طالبا طبعتم؟ مثل ما يقول استرقع الثوب استرقع الثوب كانه يعني لما دب فيه البلا والتمزيق وما إلى ذلك حان وقت ترقيعه حان وقت ترقيعه فكأنه يطلب ذلك فكأنه يطلب أن أن يرقع ترى هنا إذا قلت استرفع الخوان الخيوان نعم يعني خان له أن يرفع خان له أن يرفع نعم استرمم البناء قلت استرمم البناء يعني يعني طلب أن يرمم طلب أن يرمم صار يعني له أن يرمم نعم هذا إذن الطلب الحقيقي او الطلب المجازي المعنى الثاني من معاني زيادة الألف والتاء تفضل في استفعال نعم وثانيها الصيرورة حقيقة كاستحجر الطين واستحصن المهر أي صار حجرا وحصانا أو مجازا كما في المثل إن البغاث بارضنا يستنسر. يستنسره اي يصير كالنسري كالنسر كالنسري صحيح, صحيح. بفتحه بتجديد النون وفتحه كالنسري نعم أن يصير كالنسري في القوة والبغاث طائر ضعيف الطيران ومعناه إن الضعيف بأرضنا يصير قويا لاستعانته بنا نعم اذا المعنى الثاني من معاني زيادة الألف والسين والتا في وزن استفعل ويقال عن هذا السيرورة ويقال التحول من حال إلى حال يعني صارت من حال إلى حال تحول من حال إلى حال. فعندما نقول استحجر الطين يعني تحول من كونه طينا إلى كونه حجرا. استحسن المهر أي صار حصانا تحول من كونه مهر كان صغيرة فاصبح حصانا أصبح حصانا نعم. المثل هذا مثل مشهور إن البغاثه بأرضنا يستنسر والبغاث هو طائر صحيح ضعيف طيران لكنه من شرار الطير لكنه من شرار الطير ضعيف وشرير فعندما يقولون إن البغاث بأرضنا يستنسر يعني كأنه يتحول إلى نصر كأنه يتحول إلى نصر فالمعنى هنا يعني في عدة معاني يمكن أن تفهم من هذا المثل أن الضعيف بأرضنا يصير قويا إذا واحد عن ضعيف مثلا في جيرة قبيلة من القبائل فيصبح قويا بإجارة هؤلاء فنقول ان البغاثه بأرضنا يستنسر لأنه يستعين بهم فهو يدافع عنهم أو نقول إن الضعيف يستضعفنا ويظهر قوته علينا يمكن أن يفهم ذلك إن البغاثة بأرضنا يستنصر، يصبح نسرا علينا هو ضعيف لكنه يصبح يتحول إلى نسر فيصبح يعني يظهر, يظهر قوته علينا وقيل بأن هنا المعنى يعني المعنى إن من جاورنا عز بنا إن من من إن من جاورنا عز بنا يعني ولو كان ضعيفا فأصبح قويا عزيزا بوجوده بيننا ثم إن هذا المثل ايضا يضرب احيانا لللئيم يرتفع شانه واحد لئيم نفسيته غير طيبه ارتفع شانه نقول ان البغاث بارضنا يستنسر لازم جاي من كلمه النسر اذن استفعل الالف والسين والتاء تزاد للتحول من حال لحال أو الصيرو أو الصيرورة يقول الصير... كل... استنوق الجمل استأسد الرجل أصبح كأنه أسد تقل أو تحول إلى أسد وهكذا المعنى الثالث من معاني الألف والسيم والتاء وثالثها نعم. نعم وثالثها اعتقاد صفة الشيء ك استحسنت كذا واستصوبته أي اعتقدت حسنه وصوابه. نعم اعتقاد صفة الشيء اسمه واضح استحسنت الشيء يعني وجدته حسن اعتقدت أنه حسن اعتقدت أنه حسن يعني فننته مع الترجيح على لا... على أنه حسن. استصوبته يعني اعتقدت أنه صواب. قلت استعظمته بمعنى أنني اعتقدت وأنه عظيم. استجدته استكرمته بمعنى اعتقدت أنه كريم استصغرته بمعنى أنني اعتقدت أنه صغير وهكذا في هذه الصفة ولاحظوا بأن هذه المعاني تفهم من السياقات هذه المعاني استعظمته ممكن تقول استعظمت الأمر وجدته عظيما وجدته عظيما أو اعتقدت أنه على ال. عظمة. نعم. ورابعها ورابعها اختصار حكاية الشيء كاسترجع إذ قال إنا لله وإنا إليه راجعون واضح هذا استرجع بمعنى رجع هنا يعني يقول بعض الصرفيين أن الزيادة هنا تفيد أو تغني عن وزن فعلة يعني استفعله يغني عن فعلة فاسترجع بمعنى رجع يعني رجع الكلام مرة وتانية وترهي ذاكنا حكايه الشيء قال اختصار حكايه الشيء تسترجع نعم وخامسها القوه استهتر واستكبر اي قوي هتره وكبره وكبره وكبره استهتر يعني استهتر فلان فهو مستهتر استهتر فلان فهو مستهتر اذا كان كثير الأباطيل لأن كلمه الهتر معناها الباطل كلمة الهتر معناها الباطل يقال استهتر فلان فهو مستهتر إذا كان كثير الأباطيل والهتر هو الباطل وقد ورد في لسان العرب حديث اللهم إني أعوذ بك أن أكون من المستهترين أي المبطلين في القول والمسقطين في الكلام إذا المستهتر أو استهتر وهو مستهتر اذا كان يعني كان ذا اباطيل كثيره يعني يدعي ادعاء فهذا يعني كانوا فيه ادعاء القوة استكبر مثلا أي قوي كبره استكبر يعني قويا كبره يعني يجد نفسه كبير نعم وسادسها نعم وسادسها المصادفة كاستكرمت زيدا أو استبخلته أي صادفته كريما أو بخيلا وربما كان بمعنى افعل كاجاب واستجاب ولمطاوعته كأحكمته فاستحكم وأقمته فاستقامه لا. ثم ب... المعنى السادس حفظاً. المعنى السادس الذي تفيده الزيادة في استفعال الالف والسين والتاء هو المصادفة أو الإصابة. عندما أقول استكرمت زيدا يعني صبت عنده الكرم أو صادفت عنده الكرم وجدت عنده الكرم وجدت عنده الكرم استبخلته وجدته بخيلا صادفت أن صادفت عنده البخل. استجدته استجدته وجدته جيدا استصغرته وجدته صغيرا يخف يعني استصغرته ممكن تكون بمعنى اعتقدت انه صغير وممكن أن تكون بانني وجدته صغيرا استكبرته ممكن ان تكون بمعنى وجدته كبيرا وممكن أن تكون بمعنى اعتقدت انه كبير إذا السياق هو الذي يحدد لنا هذه المعاني هذا المعنى السادس انتهى من المعاني التي يكثر التي قال هو كثر استعمال ديكثر استعمال استفعل عليها ثم دخل الان ببعض المعاني التي لا تكثر في استعمال استفعله لذلك وربما لاحظوا قال وربما كان بمعنى افعل ربما كان استفعل بمعنى افعل في بمعنى استجابة اجاب بمعنى استجابة طيب استوقد استوقد النار بمعنى أوقدها بمعنى اوقد استخلف بمعنى اخلف استيقن بمعنى ايقن طيب وهناك معنى اخر يقول ولي مطاوعته يعني مطاوعه افعل اذا هذا معنى سابع المعنى الثامن المعنى السادس هو يكون بمعنى افحل المعنى الثامن هو أن يكون مطاوعا استفعل أن يكون مطاوعا لأفعل كأحكمته أحكم أفعل أحكمته فاستحكم إذن هو مطاوع احكم أقمته فاستقام أرحته فاستراح إذا استفعل أيضا يأتي الزيادة للمطاوع تكون مطاوعا لأفعل على يكون مطاوعة لأفعالك أقمته فاستقام كما ذكرت قبل آه قليل آه نعم الآن انتهينا من معاني معاني الزيادة في استفعال زيادة الألف و السين يعطينا الآن آه يعني آه آه ملفوظة مهمة في لـ لـ لأوزان أخرى لأوزان أخرى غير الأوزان التي وقف عندها فيقول ثم إن تفضل ثم إن باقي الصيغ تدل على قوة المعنى زيادة على أصله فمثلا إعشوشب المكان يدل على زيادة عشبه أكثر من عشبة وخشوشن يدل على قوة الخشونة أكثر من خشنة وحمارة يدل على قوة اللون اكثر من حميرة أو حمرة او احمره وهكذا حمرة او احمره وهكذا اذن الان لدينا ثم ان باقي الصيغ يعني باقي غير الصيغ التي ذكرها غير الصيغ التي ذكرها قبل قليل انها تدل على قوة المعنى يعني الراجع فيها ان الزيادة تفيد قوة المعنى زيادة على الاصل مثلا أحشوشبة أحشوشبة ما وزن ش أحشوشبة افعو على أحشوشبة وزنه إفغوا على إفغوا على. فإذا ما نقول عشوشب المكان يدل على زيادة غشبي أكثر من منا إذا قلنا عشبة عشبة المكان عشب قليل. عشوشة المكان اذا فيه عش عشب كثير جدا. إشوشنا إشوشنا يدل أيضا على قوة الخشونة. إشوشنا أيضا إفغوا على. إشوشنا أيضا إفغوا على إفغوا على. افعو على. ايضا يدل على قوه الخشونه لاحظوا يدل فيه قوه وفيه مبالغه ايضا وفيه مبالغ شوشن فلان فيه مبالغه ايضا فيه قوة الخشونه أكثر من قلنا لو قلنا خشونة ثم لدينا احمار وزن افعل مره وزن افعل اصفار اسواد هذه في الألوان والعيوب إفعالة مثل إفعالة وقالوا إن إفعلة أيضا هي مثل إفعالة إذن لذلك تشترك هي في الدلالة على الألوان مثل إفعالة مثل إفعالة لذلك يقول إحمر يدل على قوة اللون قوة لون الإحبرار في اللون إصفار على قوة لون الصفار على قوة لون الخضار وهكذا أكثر ما تقول من خمرة وحمرى وهكذا نكون بذلك قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من معاني الزيادة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهي يعني أشهر ما عرف لدى الصرفيين من معان لهذه الحروف الزيادة وفق ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى نعم ننتقل الآن إلى التقسيم جديد من تقسيمات الفعل تفضل نعم التقسيم الرابع للفعل بحسب الجمود والتصرف ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف فالجامد ما لازم صورة واحدة وهو إما أن يكون, وإما أن يكون ملازما للمضي كليس من أخواته كان وكرب وكرب من أفعال المقاربة وعسى وحرى وخلولق من أفعال الرجاء وأنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق من أفعال الشروع ونعمة وحبذ من المدح في المدح وبئس وساء في الذم وخلا وعدى وحاشى في الاستثناء على خلاف في بعضها وإما أن يكون ملازما للأمرية ك هب وتعلم ولا ثالث لهما. نعم إذن الآن التقسيم الرابع هو من وفق الجمود والتصرف. كلمة الجمود معنى ذلك أنه لا يتصرف حسب الأزمنة، لا يتصرف حسب الأزمنة. أي لازم صورة واحدة. لذلك يعني هو يشبههم، هو شبيههم بالحرف فلا يتحول من حال إلى حال ولا يتعلق بالأزمنة. يلازم صيغة واحدة عكس المتصرف المتصرف يدل على حدث مقترن بزمن ويتحول من زمن إلى زمن آخر من صورة إلى صورة أخرى بحسب الأزمنة فقال الجامد ما لازم صورة واحدة واعطانا هو مثال على الذي لازم صيغة الماضي لحظتم لازم صيغة الماضي أعطانا أفعال مثلا ليس من أخوات كان كربة من أفعال المقاربة كربة من الماضي لا تأتي يكرب أو كارب كذا لا تأتي منها هي ملازمة لصورة الماضي نقول كربة وكربه نعم أفعال الشروع أفعال الرجاء رجاء عسى حرائخ لولقة هذه ملازمة لهذه الصيغه لا تأتي الا على صورة الماضي فلم يرد منها على صورة المضارع والأمر أبدا إنما هي أتت على صورة الماضي فقط وكذلك أفعال الشروع يعني البدء بالشيء الشروع بعمل معين مثل انشا وطفق وأخذ وجعل وعلق يعني بمعنى شرع بالأمر طفق فلان بالكتابة يعني بدأ بالكتابة وهكذا هذه أفعال الشروع وأفعال المدح والذم نعم. وحبذ وبئس وساء ولا حبذ هذه كلها ملازمه جامده ملازمه لصيغه الماضي لدينا ايضا الافعال التي تكون للاستثناء وتكون حرف جر خلا وعدى وخشى ومر ذلك معنا في في المغني خشى وعدى وخلا الاستثنائيه غير خاشة المتصرفة عن حاشي حاشي هذا ليس فعل الاستثنائيا إنما هذا فعل إنما هو فعل المتصرف لكن خاشة الاستثنائية هي الجامدة على صيغة الماضي لذلك على خلاف في بعضها لذلك يعني هناك روايات في خاشي وخاشي لذلك قال على خلاف في بعضها وإما أن يكون ملازما للأمرية يعني إذا اعطانا الايمان أن يكون في صيغة الماضي وإما أن يكون في صيغة الأمر في الماضي ذكر كثيرا من الأفعال ويمكن أن نضيف إليها تبارك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك هذا الفعل جامد ملازم لصيغة الماضي ولا يستخدم إلا مع الجلاله إلا مع الله سبحانه وتعالى تبارك الرحمة تبارك الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير لا تقول تبارك فلان، تقول تبارك الرحمن. فتبارك هذه فعل ماض جامد مختص بالجلاله. بالله سبحانه وتعالى. لدينا قلما قلما إذا أريد بها النفي المطلق، النفي بشكل هذا. خاصة عندما تدخل عليها ما مر معنا هذا أو سيمر معنا. قلما ما الكافه ما الكافه نعم. في لدينا سقط في يده سقط في يده سقط في يده هذه الصيغه لا تاتي الا على صوره الماضي فهو فعل غير سقط يسقط سقط في يده بمعنى ندم كنايه عن الندم فهذه ملازمه لصوره الماضي لدينا فعل آخر كذب إذا كان بمعنى وجبه اذا كان بمعنى وجبه في حديث لعمر رضي الله عنه كذب عليكم الحج كذبت عليكم العمره بمعنى وجبه كذب عليكم الحج بمعنى وجبه بمعنى وجبه فإذا كان بمعنى وجبه وليس اللي هو ضد الصدق فهي أو فهو فعل جامد ملازم لصيغة الماضي. أما بالنسبة للأمر فيقول مثل هب مثل تعلم ولا هذان الفعلان أتيا جامدين على صورة الأمر. هو لم يتعرض ل لل... ل ال ال ل لل... الأفعال الجامدة الملازمة لصيغة المضارع لصيغة المضارع مثل يهيط بمعنى بمعنى يصيح هذا ايضا لا ياتي الا بهذه صيغه المضارع في اهلم يعني بمعنى اقبل بمعنى اقبل اذا قلت لي هلما اقول اقول اهلم يعني يا اقبل ويعني هناك يعني هذه الافعال قليله جدا التي لازم تصيره المضارع. أيضا في ملازمه صيغة الماضي لا ننسى صيغة التعجب. صيغة التعجب ما أفعله وأفعل به ما احسنه وأحسن به فهي صيغة التعجب ما احسنه ملازمه بصيغة الماضي فعل جامع صيغة الماضي أيضا من الأفعال اللي لازمت صيغة الأمر وفيها خلاف أيضا كلمة هاتي وكلمة تعالى هناك من راى إذا في المفصل على ما أذكر ذكر بأنها اسم فعل هاتي وتعالى لكن الراجح فيها أنها فعل أمر هاتي وتعالى والدليل على ذلك تصرفها مع الضمائر وتعالى أيضا متصرفة مع قل هاتوا برهانكم إذن الراجح في هاتي وتعالى أنهما ملازمان أيضا لصيغة الأمر لازمان لصيغة الأمر نعم لأن انتهى من الجامد ينتقل إلى المتصرف تفضل والمتصرف ما يلازم صورة واحدة ما لا يلازم صورة واحدة نعم وهو إما أن يكون تام التصرف وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع والأمر كنصر ودحرج وأم أو ناقصه وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط كزال يزال وبرح يبرح وفتئ يفتأ وانفك ينفك وكاد يكاد وأوشك يوشك نعم الآن المتصرف هو كما ذكرت قبل قليل الذي يتحول من حال إلى حال في الأزمنة وفق الأزمنة منه الماضي والمضارع والأمر هذا الأساس في المتصرف يتصرف وفق الأزمنة وهذا المتصرف قد يكون تصرفه تاما وهذا هذا أغلب الأفعال في اللغة العربية وقد يكون تصرفه ناقصا وقد يكون تصرفه ناقصاً قال هو تام التصرف وما هو, هو الذي ياتي منه الماضي والمضارع والامر وهذا كثير نصر ودحج وكتب وسمع الى اخره أو أن يكون نا... أن يكون ناقص التصرف أو ناقص التصرف أو ناقصه والأول هنا كان يقول كما اذكر دائما الذي هو قال وهو إما أن يكون تام التصرف المفروض يقول وإما أن يكون ناقصه وإما ناقصه هذا الافصح لكن كما مر معنا سابقا أجاز اللغويون آآ أو في مثل هذا المقام أيضا أو ناقصه نعم الناقص التصرف يعني يأتي منه الماضي والمضارع فقط لا توقف. زال ماضي يزال المضارع لا يأتي منه الأمر برحة يبرح لم ياتي منه الأمر ماضي ومضارع ياتي منه الأمر فتئ يفتأ ما فتئ ما يفتو لم يأتي منه الأمر انفك ينفك لم يأتي منه الأمر كاد يكاد لم يأتي منه الأمر أو شك يوشك لم يأتي منه الأمر إذا هذا ناقص التصرف أتى منه الماضي وال الماضي والمضارع هناك أفعال أتت ناقص التصرف اتى منها المضارع والأمر لم يأتي منها الماضي لم يأتي منها الماضي مثل يذر يذر وذر يقولون بأنه لم يأتي منها وذر, لم يأتي منها وذر يذر وذر ويدع ودع, يدع ودع يقولون ما أتى منها ودع لكن آآ آآ ذكر بعض الصرفيين وعلى ما أذكر أن الدكتور عبدالطيف الخطيب حفظه الله وطال الله في عمره ذكر في المستقصى أن هناك قراءة ما ودعك ربك وما قلى في قراءه ما ودعك ربك وهذا دليل على وجود ودع هذا دليل على وجود ودع لأنها وردت في قراءة من القراءات هذا والله أعلم يدخل الآن في تصريف الأفعال في تصريف الفعال بعضها من بعض تفضل ننتهي من هذا التقسير تفضل لا. فصل في تصريف الأفعال بعضها من بعض تصريف الفعل المضارع من الماضي كيفية تصريف المضارع من الماضي أن يزاد في أوله أحد أحرف المضارع مضموما أو مضموما في الرباعي كيدحرج مفتوحا في, في, في غيره في غيره نعم في غيره يكتب وينطلق ويستغفر إذن هنا ملاحظة مهمة ملاحظة مهمة الآن نحن لدينا فعل ماضي نريد أن نحوله إلى فعل مضارع. ماذا نفعل نزيد في أولي حرف مضارع ما هي حروف المضارع أحد أحرف آنيت آنيت الهمزة والنون والياء والتاء هذه حروف المضارع نزيد على الفعل الماضي في أوله أحد هذه الأحرف كتب أكتب نكتب يكتب تكتب إذا كل فعل ماضي يمكن أن نجعله مضارعا بزيادة حرف من حروف المضارعة في أوله وهناك خلاف بين الصرفين هل هذا تعد من الزياده الزيادة أنها حرف مضارعة هناك خلاف في توجيه آآ ذلك آآ المقام الان لا يتسعى في هذا الخلاف طيب الآن أعطانا ملاحظة مهمة جدا بأن حرف المضارعة يكون مضموما في الرباعي أي فعل رباعي ماضي رباعي حولت إلى فعل مضارع ياء المضارعة تكون مضموما دحرج يدحرج ندحرج تدحرج ادحرج اذن حرف المضارع يكون مضموم بعثرة بعثر يبعثر اباعثر نبعثر تبعثر اذن اذا الفعل الرباعي الماضي اذا حولنا الى مضارع بزياده حرف المضارع حرف المضارعه يكون مضموما في غير الفعل الرباعي يكون حرف المضارعه مفتوحا يعني من الثلاثي ومن الخماسي ومن السداسي حرف المضارعه يكون مفتوحا كتب ي يكتب لعب يلعب سمع يسمع طيب استفسر يستفسر استخرج يستخرج ثلاثه بينما اخرج ي يخرجه اذا نتفق بأن حرف المضارعة في الفعل الرباعي يكون مضمومة وفي غير الرباعي يكون مفتوحة طيب. ثم يعطينا فائدة أخرى يعطينا فائدة أخرى تفضل الفيسي محمد ثم إن كان الماضي ثلاثيا سكنت فاؤه وحركت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة حسب ما يقتضيه نص اللغة كي ينصر ويفتح ويضرب كما تقدم وان كان ناخذ هذه الان الفعل الماضي ثلاثي لدينا فعل ماضي ثلاثي ندخل عليه حرف المضارعه الان سكنت فاؤه تصبح فاؤه سكنتك تحذ كتب يك يكتب قرأ يك رأ سمع يس إذن فاء الفعل الماضي ثلاثي عندما يدخل حرف المضارعة فاء الكلمة يكون ساكي أو يصبح ساكنا يصبح ساكنا أما العين عين الفعل فهذا وفق أبواب المجرد يعني وفق اللغة وفق المعاجم فقد يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا وفق ما تقتضيه اللغه وفق ما سمع عن العرب كده حسب ما يقتضيه نصره مثلا لاحظوا نصر ين ينصر من الباب الاول مثلا فتح يف لاحظوا فالكلمه ساكنه يفتح فتحتان فتح يفتح فتحتان ضرب يض لاحظوا فالكلمه سكون يضرب فتح كسر الباب الثاني فتح ضمن فتح قسم فتحتان طيب. هذا إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا لاحظوا عندما نحكم على عدد الأحرف نحكم علي في خالة الماضي طيب. وإن كان غير ثلاثي يعني كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا تفضل بقي على حاله تفضل سلمان نعم وإن كان غير ثلاثي بقي على حاله إن كان مبدؤا بتاء زائدة كت كيتشارك ويتعلم ويتدحرج وإلا كسر ما قب... ما قبل آخره قبل. ما قبل ما قبل آخره ك يعظم ويقاتل وحذفت الهمزة الزائدة في أوله إن كانت كيكرم ويستخرج نعم نقف قليلا إذا الآن لدينا فعل غير ثلاثي لدينا فعل غير ثلاثي فعل ما فعل ماضي غير ثلاثي نريد أن نحوله إلى فعل مضارع بزيادة حرف من حروف المضارعة يقول يبقى على حاله إن كان مبدوء بكاء زائدة في أول تاء زائدة تشارك تشارك هذا غير ثلاثي ندخل عليه يا المضارع يتشارك تتتارك نتشارك يبقى على حاله تشارك يتشارك بقي على حاله تعلم يتعلم أتعلم نتعلم تتعلم تبقى على حاله دحرج تدخرج في أول تاء تدخرج يتدخرج اتدخرج نتدخرج تتتتتتخرج وهكذا إذا, اذا كان غير الثلاثي مبدوءا بتاء تاء زائده طبعا بتاء زائده فيبقى على حاله بعد زياده حرف المضارع لا تغيير فيه طيب والا يعني اذا ما لم, ي... إذا لم يكن مبدوءا بتاء زائده كسر ما قبل اخره اذا اذا في, في اول الفعل الماضي تاء زائده والفعل الفعل غير ثلاثي وتاء زائده يبقى على صورته بعد زياده حرف المضارعه اذا كان في اوله ليست تاء زائده فيكسر ما قبل اخره يعظم عظم عظم ما في تاء زائده لا توجد تاء زائده وهذا الفعل غير ثلاثي يعا يعظّي، يعظم يعظم كسرنا ما قبل آخره قاتل قاتل في أول لا توجد زائد وهو فعل ماض غير ثلاثي أضفنا يا المضارع يقاتل أقاتل، نقاتل تقاتل وكسرنا ما قبل آخره وكسرنا ما قبل آخره وحذفت الهمزة الزائدة في أوله إن كانت يعني إن وجدت في همزة في أوله فيكرم أكرم أو أكرم عفوا أكرم, اكرم بالماضي اكرم اكرم يكرم أكرم نكرم تكرم هذه الهمزة الزائدة تحذف استخرج في أول همزة زائدة يستخرج استخرجوا، استخرجوا، استخرج إذا لدينا ثلاث لدينا ثلاثة فوائد هنا. الفعل غير الماضي غير الثلاثي. في أول تاء يبقى على صورته بعد زيادة حرف المضارع. في أوله همزة تحذف الهمزة بعد زيادة حرف المضارع. لا في لا يوجد في أول لا همزة ولا نكسر ما قبل آخره. اكثر ما قبل أفهم هذا إذا ننتقل بالفعل الماضي إلى صيغة المضارع بزيادة حرف من حروف المضارع على أوله طيب إذا الأمر إذا اخذنا نريد الأمر من المضارع عن فعل مضارع نريد أن ناخذ منه فعل الأمر كيف؟ تفضل استاذ محمد تصريف الأمر من المضارع وكيفية تصريف الأمر من المضارع أن يحذف حرف المضارعة كعظم وتشارك وتعلم فإن كان أول الباقي ساكنا زيد في أوله همزة كنصر وافتح واضرب وكرم وأكرم وانطلق واستغفر اذا الآن من نحن من أنصرف تصريف الأمر من فعل م... لدينا فعل المضارع نريد أن نأخذ منه فعل الأمر نريد أن نأخذ منه فعل الأمر وهنا ملحوظة نريد أن نتنبأ اليها أن فعل الأمر يؤخذ من المضارع وليس من الماضي لماذا؟ لأنهما يتفقان في الزمن في الدلالة على المستقبل في الدلالة على المستقبل لأن هنا في حذف ما في زيادة نحن أخذنا المضارع من الماضي في زيادة هنا الآن في حذف فإذا هنا بالأصل متفقان في, في, في, في, في الزمن لكن تنتقل الصيغة من المضارع إلى الأمر بحذف حرف المضارعة لذلك قال تصريف الأمر من المضارع وليس تصريف الأمر من الماضي نتنبه إلى ذلك إذا. كيف المصرف الاول المضارع يحذف حرف المضارع حرف يعظم يعظم احذف الياء عظم طبعا الحركه الأخيرة بناء على السكون هذه حال اعرابيه ويتحدث من ناحيه من ناحية صرفيه يتشارك تشارك يتعلم تعلم وهكذا يذهب اذهب هنا ملحوظه أيضا يجب أن نتنبه إليها فإن كان أول الباقي ساكنا يعني بعد أن تحذر حرف المضارعة فأصبح الفعل ساكن الأول ساكن الأول والعرب لا تبدأ بساكن تضع في أول همزة الوصل أو ألف الوصل للتوصل بالساكن تبهنا؟ يعني كتب يكتب يك يكتب يكتب أهذا في الياء كيف ساكنة كيف تلفظها تزيد آآ ألف آآ قبلها أو حمزة الوصل تسمى حمزة وصل أو ألف الوصل تسمى تسمى ألف الوصل فان كان أول والباقي ساكنا زيد في أوله حمزة يعني حمزة وصل للتوصل للنطق بالساكن أو ألف الوصل ينصر لا لان ينصر هذا المضارع أخذ في المضارعه النون ساكنه لا تستطيع أن تنطق بها فالعربي لا يبدا بساكن كيف يبدا بساكن عقليا الخطة هذا ساكن سكون هدوء كيف يبدا به البدء في في حركه فتوصل الى النطق بهذا الساكن بزياده همزة الوصل او الف الوصل افتح اصلها يفتح احضر في الياء الفاء ساكن الفاء ساكنة لان اذا كان قبل قليل الفاء الثلاثي بعد ان تقول حرف المضارف ساكنة فاذا تضيف الف الوصل او همزة الوصل وهكذا اضرب, أضرب. واكرم الا الاكرم يكرم يكرموا أكرم يكرموا أكرماء يكرموا الماضي أكرماء يكرموا هذا من الرباع هذا من الرباع لذلك هنا أتت أكرم همزة قطع همزة قطع لأن هذا من الرباع أيضا يجب أن يتنبى لقاعدة همزة القطع وهمزة الوصل الأمر من الثلاثي همزته وصل الأمر من الفعل الثلاثي همزته وصل كتب اكتب لعب العب قرأ اقرأ سمع اسمع همزته وصل أن من الرباع فالهمزة قطع أعطى أعطي ألست ذلك طيب وأكرم. وانطلق ايضا من الخماسي والسداسي من الخماسي والسداسي الهمزه همزة الامر من الخماسي والسداسي وصل ايضا والمصدر وصل ايضا انطلق انطلق حتى في الماضي انطلق انطلق, انطلق انطلاقا كلها همزه وصل استغفر, استغفر استغفر استغفر استغفارا في الماضي والأمر و المصدر تكون الهمزة في الخماسي والسلاسسي وصلاء أما في الرباعي فتكون الهمزة قطع تكون همزه قطع هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته